عادلة يسيرة واضحة كما تقتلون تقتلون وكما تأسرون تؤسرون وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم والبادئ أظلم يا ويلهم ونذير الشر على الكفار من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار يا ويلهم ونذير الشر على الكفار من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار وتناسينا نهج المختار قد الليل بنا دهرا وتناسينا لنجل المختار لكن اليوم بقبضتنا نور قد حال الليل نهار لكن اليوم بقبضتنا نور قد حل الليل نهر لحن الأنصاف وغت للعز قوافلنا تغسل عار تأخذ بالثاب وغت للعز قوافلنا تغسل عار تأخذ بالثاب وتعيد المجد لقومتنا. وتعيد المجد لأمتنا بالسيف الصارم والبتال في نصر الإسلام وإصراء فالكفر اليوم غدا منا وجلا بل مرتعبا منهى ومضينا عزم يدفعنا في نصر الإسلام وإصراء فالكفر اليوم غدا منا وجللا بل مرتعبا نحن الأنصار وسنمضي تصق قرايتنا بالنصر تررفرف في الكبر تخف مرايتنا بالنصر تررفرف في الكبر ويعون المولى خالقنا كل الكفر مع الكفار ختاماً لا يلام من يدافع عن أطفاله ويعادي مستبعي سياسة فرعون الظالمة وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد ومن يزرع الشوق لن يزن العنب والسلام على من اتبع الهدى